بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 وال كتاب المبين انزل الله في ليله مباركه اناكم نذري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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ في فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَلْتَغِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أليم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 اَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُسْتَبْعَدُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاقِدِينَ كَذَلِكَ وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين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 يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن صادقين أهم خير أم قوم تبعوا والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما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 شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطول كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم رَبِّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُسْتَقِيمَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كَذَلِكَ وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاتهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم